يوسف ا علي علي ظلموا وربيع أيام, ايام علي محر والليل يشهد لي باني ساهر ان طاب للناس رقاد فقوموا واموا قلقان تقلبن الاموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويثيم ما خلت ان الدار من اذاسقي تر والكلام بيق ويضم ويقدم العموي لَذَّانِ يتنعمون يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينفروا مسلم ابن محمد تقذف الفضاء پولا اجا الحسن من المدينه خائفا كخروج موسى خائفا يتجثم ذل جلا عن مكة وهو ابن غاو وبغيت شرفت الحصيم وزمزم لم يدر عين يرى نركن بگي فكان لما الماء عليه محرم ومضات ام به العراق نجائبا مثل النعام بيتقص وترسمهم حجي مقبل الحي حجي مع الشور جسميل كان والحجار نحر الملحو عجل النبي سماع الذبح ابن المبرور حشر ونشر ويا في اطفال الغادريه عند رحايا ما ظحا مثل هوم ان ذحايا ابكر ترجيف والسمه تبكي لاجل الغم هاي التعاين هام ضحايا الغاء أذرياء أحسين ذول إسباع محمد والأضاحي فرساء الحربي الحريق بغمس باعي وبقانا كالصين مرمت كسره من غير ناصر في فاف الغادريه اما تذكرت الحسين عندما هرولت بين الصفا والمروه أما, اما حضر الحسين في ذاكرتك وانت تهروين في غا هرول يا حجه سبعه اشوا في غا المروه راقا والصفا الفسطاء وانا الكنبه اه والحجار وانا المحتا وامم بجي في منف الغاء الحجاج من عرف إلى مزدلفه ونفروا من مزدلف إلى منا قال بأبي وأمي شيعتين قلنا لبيك أبو علي قال واما ما فيض الحاج شيء للحرام للشاء واما الدعاء والتلبية هي ضجة إيه فوق الغزل تنعاج ودام العين سش فقط حتى لسان حالك انتهى ضيعتني حسين أحسين أحسين قام محمد وتعلق بماذا بقدمي ابي عبدالله ودمعه جاري على خدي تتقاطر على قدمي ابي عبدالله يقول له اخو يا جان انت سرنا يجيك مكتب السلامة ان شان لا زمان يترد غاليتاما بني وبيناك أمرة الدنيا علامة سعد الله اللي يفاجد أخوه وافعل يا أخو من البواجي كل متر این سو نواشے